おめでとうございます。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 t m gonna go get some m o r 「さあ、ありがとうございます」 ابيض والنقا والوفا والثن على طول بعد اسمهن ردد و س ب ع ا ن عام ترى نشاله وسمك مدمعا م العينين حل ا ل ر ي ا ح البيضاء يوم م ن الحياه ة ج ر ا على الظفر فلان عده حرباه وسكين صفوف العهد على منح ومن هو تعرف قدمك اخذه ا على الصده سر الليله يا صاحب لا ت أ خ ذ ه سار يمين ومن هو تعرف قدمك اخذه ا على الصده 「うれしそうに」<音楽>「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」「」「」」「」「」「」「」「」」「」」「」」」「」」「」「」」「」」「」」」」「」」」「」」」」「」」」「」」「」」「」」」」「」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」「」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 عشق فاضي وبحسوفه في و ا د يا ولد للطم ط م يا و د ا ل سعد سعد عن اللي حداه الفقر و د ي على مده يمناه الكلمه تجود اكرام ل ل ي يامر ا ذ ك م ج ه ا ل أ ب ي ض و ن ق ا و ا ل و ث ا و ت ن على ط و ر بعد اسما ردد وسبعان عام ترى نشالا واسمك ب د و عم ا ل ع ي ن ي هل الراياح البيضاء يومن م الحياه ة ج ر ة م على الظفر ف و ل ا العدا ح ر ب ه س ك ي ن صفوف العدا ل ا م ن حضرت ا ر و ح اقسام هل ش ي